أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سهلا وانزل من السماء ماء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 فَلَنَسْيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَيَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنكَ مَوْعِدًا لَّا نُكَلِّفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ صُبْحًا